العقيدة الصحيحة هو جزء من نظام المشرك وطاروتي لا يعتبر ان هذا سبب الانحيار الصواد والخطاف الرجل ومع ذلك عقيدة موصفة ومع عقيدة موصفة ومع ذلك عندما رجل هو الجزء محمد رحي شفرة هذا عقيدته موصفحة وهو من من تبر السليفيين عقيدته موصفححة فهم يؤادوا ويعاد هو على عقيدة مصحيحة لكن سلوكه انه هو مستشار لولي عهد الارض من ملك حجان الطاهوس هذا ليس الرياضي الطاهوس ليس الرياضي بربما يقول فلان عقيدته مصحيحة وهو جندي من جيش طاهوس ربما يقول فلان عقيدته مصحيحة وهو مصدين من جيش امريكا ويمدح والقال اذا ذكر وبدأ ان يجال الحب والبغض يعني عندما جماعتي وجماعتك يقول يعني عندما يتكلم عن هذا صاحب العقيدة المنحرفة وهذا صاحب العقيدة الصحيحة لا ينظر الى توحيده توحيده لله بأفعاله ولكن ينظر الى مسائل اسم في الناس هذا الواقع هذا الواقع فلان حقيدة صحيحة مثل قولها فلان سكوه وعلى هذا ايوان و اما التوحيد الحقيقية التي قاتل الانبياء الناس عليها فليلا نتوها ومن هنا لا في القرآن ان الله يمده اقواما الا على وجود الحلم وهو استقرار النفس على الحق من ممارستها اياها الله لما تجي الان القرآن غريب جدا هالنقطة لا بيت امن كليه لأن من قرآن يمده اقوام قد قد اصلح الذين هم في صلاتهم خاشروا على ماذا مدحه؟ على عمله هل مدحه على معرفته؟ مدحه على تصدقه؟ وهكذا عند الامدحن مدح المريض صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله يبدأ على ماذا؟ على الخرق على المجاهدين يمدحن سئن يمدحن. يمدحن أعملين بالمعروف كلها منتر كلها على التوحيد على توحيد الله يعني على العبادة عبادة الرجل. الان صار تمايز الياس في الولاء والبراء على ماذا؟ على معرفته وتصديقه لهذه المحارس. بعد ذلك ليكن بعد ذلك ماشى. وذلك صارت الاحباد تلتقي في محبتها والولاء والبراء على ماذا؟ على العقيدة. هي ماذا في جماعة محراجات كل عقيدة؟ نقول كل افكار وكلا هو واحد هذا يؤمن ورسم معنا لان الفكر ما هو فكر الرجل هو استقرار حكم شيء ما تباسته وانسي الفكر الناس اللي تقال والصواب ان الرجل يسمى موحد وانسي موحد على سلوكه وعلى عملته على ارادته اين هو؟ هذا واقع في الناس؟ له. يقول جميعات والصوائر والصورة اندحون رجل من الله هذا رجل من سجن هذا رجل من جماعة هذا رجل من ملح تبقى هاته من ما كذين هو من هذا التوحيد الذي ناسده الان استطيع مطلوب أن, ان ننخص حتى نجع ان معاركة المجددين جميعا هي معاركة معاركة التوحيد ومنعجة الاستجدال على هذا التوحيد معاركة التوحيد ثانيا ان التوحيد الذي قاتل الناس عليهم التوحيد هذا ان هذا تهيني سحفة ثالثا ان التهم بعد ذلك تتكرم على جماعة التوحيد خوارج وخاصة لهذه المعبل لا يالله حديث عن مرجع نابي حديث عن خوارج يالله هو من يطرق كلهم ينهر ينهر ينهر ويالله بسالي الدعوات والله وهكذا هو من, من المسلمين ما عليه الناس أن يفترض حتى لو تسبوا كمن تسب الناس من الحنابلة لما أحمدون أولي الناس المسلمين وحمله صلى الله عليه وصحبه وكمان تا تسب الناس من الحنابلة ل لما أحمدون وما يفعلون وكمان تسب الناس وقعوا في وكمان تسب الناس الصليبيون وقعوا بالشير. كيف <تصفيق> <تسيق> تريد ان تريدون ان نقضى ربما يسمى موحد سبب موحد ومع ذلك يرسل لسالة الى اتباعه في بلد من البلاد يقول لهم في الانتخابات البرلمانية انتخبوا بناظر بوتر وهو عقل في صحوة بالرغم من البرلمانات عندنا شرك لكن يعني شرك اعتباء شرك ميتاء يعني ايه شرك ومع ذلك ايه شرك بلد ان تعبد بعد أن أعبد ماذا؟ عذرة يرسل وهو واحد وهذا بعض الناس يسميه من الطائف المنصورة لأنها المنصورة أهل الحديث ولأنها سلفي ولأنه جمعت أهل الحديث ويرسل إلى إتباعه في البرلمانات بلازير بصر. وعندما يمتحه قال عقبته ماذا؟ عقبته صحية؟ هل لا لا لا ترون المسيب والمشكلة في قريبة عقيدة سهلة هل هي عقيدة سهلة ماذا ان شاء ما نسأل الله عز وجل أن تكونوا بهذا المقدم الناس ورقب انتفعتون قرنة الأقرى ما تلتم استعلم نحن نجد من التلسع والرجل التي تأخر في الشيء أحد المسيئات قد أن نتكلم في هذه لما تجملنا، لما نفتح الأسس مفتوحة يكون جميل. فهذا واحد. <تصفيق> <تصفيق> أول شيء التجديد من جنات الجزر. كما ذكر العلماء من حجر النور، الله نور. أن ربنا يجدد ويجدد المسألة ويجد بكل جديد. ويقولون عالم آخر يجد باب آخر من الله تعالى وكل من في التجديد كامل للسلام. فالنبيل ترموها السيدة الله الرحمن الله جدد معلم عظيم المعالم معالم في الدين السجن وهو معلم التي اختصتنا بذكره وهو المتعلق بمساق التلحي أما هيكون علمية منتصدة لدين الله عز وجل يعني يكون في الحديث أي يكون في علم القرآن في علم اللغة أو العسكري يعني قائل عسكري كما كان صلاح الدين، يجمع الإنماء القاتل ومجدد في هذا البدء فالتجديد يتكذب ونحن الذي اختصفنا به سيد هذا ليس نذكر إلا من لا يعرف انه سيد ماذا أحدث في كروة الحالة الإسلامية ان سيد الله رحمه الله كان مجددا في مباد بيان الطاهوة العاصر وضد من التوحيد يجد على هذا ما تناقض النقطة هذه الحق ما لا يوجد الان من شرح هذه المسألة كم شون ما مع ان هناك علماء شرحوها. لكن كم شرحها يا سيد من خلال النص انه لا اهل وهذا ثانيا ان كان سيد اخطى فنعم صحيح هذا بما تنفق سيد اخطى لكن لاي لا اللي تنبي منها عطيه من احد من الاولماء كائن من كان المخطى وكي. والذي العالم عندنا هو الذي يُخطئ ولم يُخطئ ومن خطائه نعرف عظمته حتى نعرف انه بشر ومن اخطائه نعرف انه يُخطئ لان اخطائه قليلة ومعديدة فالسيد اخطاء واخطاء سيد معدودة لو اردنا اخطاء السيد سيستقر على نفسه لانه فيه, فيه اخطاء قبل ان يفدي ونتحاسب من اخطاءه بعد استقرر بعد ان افتدأ اي راك لا محاسب... محاسب سيد عليها ونرود على مخطأ وليس عندنا مجدد هو مجدد يأتي بكل الكلمة الوحد ليس مرى مجد عندنا هاته هذا النطة الثانية قالت... النطة اظنني اذا انتهي المجدد ما رسل الى النسمة له اما اني انا اقول ان سيد هو المجدد في هذا العصر فانا يلي ازعور ان سيد جدد معلم من المعالم الدين أن رجل جمع التجديد كله وهو جامع لنص رسول الله يجدد عمر دينها هذا الانتير كمين والعلمات مفتدن في المنضى أمره مختلف وهم مجددين لكن نحن نزرم أن هؤلاء مجددين فيما ذكرنا احنا رحبا احنا رحبا ابن القيم ابن عبد الوهاب عليه رحمه الله مجددين في أزيانهم في قضايا هل شعرتهم في قضايا لو نقول عنا تقول محمد الى architectural المجيد في علم الحديث هل تستلقى تقول هذا ؟ نعم فساءى انتا هل الو اردت انتاى تقول لمحفدة محمد مجيدة عند النور في الفقر أنتا ساтакиتا تقول؟ دس المتقول اذا لو اردنا الى الآن يستلس الذي ان يقولي لو اردنا ان اقول ابن ال�oop الى في الفقر هل تستلقى انا تستلقى بعد مسائل فقهيه ككل العلماء ناقشوا الاستحباب الفقهي من بعض الناس الذين يقولون ان هلال السرعه ليس تفسير طبعا هم لهون ان لا بد حتى يتم تفسير يجري على نفس الاوقات بالرغم ان الاغلب ان يستقر تفسيرهم على نص واحد لما فسروا النظام الجميل الطبري غير ما فسر غير كده ان كل له تفسير طريقه والناس في له تفسير من كثير له تفسير وهذا لكل عالم له تفسير طريقة فتكون الرجل اتى بناسق جديد وطريقة دينة للتفسير هذا لا يعني انه لا تفسير بحث مسائل مغاوجات بحث مسائل فقية نعم سيد مسائل فقية وله اعراء يظنها الصلاة ابن تتاب الله عزيزي ومسائل الناس والمجتمع والحياة ولو اردت ان اكتب انا في فقر سيد وتجمع نداني جداد كبير في فقر ولا مناقشات في مكان يستطيع ان يقول فيه ونحن لم يجمع نموه سيد كتب مجدد في عني حدوء وهذا مجدد في مساء فقط لكن مجدد في هذا الباب نصر شده يتنيفت محبوه نعم طبعا كتب حالة الحدوء يقول نعم وهذه من اخطائي لكن ليس لدينا لهم ضحى امشان يقاموا بعشر من عشار ما قام به سيئ كما كان يقول الشيخ الرحمن الدوسري على رحمة الله وهو صاحب ان تتعصفت الاثر المفاهيم كان يخد سيد تهيئ وهو كان علم التفسير على رحمة الله من الدواسر في الانشق كان ملبح سيد فقام الواحد واحد قال ناكن سيد حيق فقام له نعم حيق فماذا سنعى الصالحة لكنه الحطب لليت مشايحنا يحق الحق لطرق ما يقوم بالخطير لليت مجموعة اخطاءنا في هذا الزمان هي لليت اخطاء للمعنى تساوي حق اليحظ لليس تساوي حق اليحظ والناس فينا عشقين لليت او نحن نحب السبيل <تصفيق> لا هو ليس بيننا و بينه القرابة وبل محدته مشير اعجاوا علينا ان هو لو اردنا المال والمصين ما مدحناش يمكن مدحنا يمكن مدحنا طن طن سي طن طن سي طن ما, ما, ما, ما, ما حدته له سفير علينا العتاوه لا, لا جانيش من حدته المال ما جاني علينا المشاكل في الاذن لا الله الذي يقول <تصفيق> في كل في يد بين ما أنا أرى من دليل كلمة عقيدة لا تساوي السوشيال، وكلمة عقيدة لا تساوي الإمام. شملاً من كلمة عقيدة. كلمة عقيدة تتكلم عن جزء من مسائل الإمام، وجزء من مسائل السوشيال. فأن ان في أن أل... العقيدة أندها وبيدها مختلفين كله. فلا أصل لأمثال عنها. لكن ما زلت الناس تخدمها. لمت في كتابي في موضوع شرح ورد التوحيد. سمعته مسائل ثلاثة قطع. على الرغم من أبغض هايه الكلمة ودو ما علينا الأغاية إنها تنبيل من بعض الإشارات لها ومن ربها إليها لعضي هكي شبايت إنها الكلمة إنها أنت كنت على النور أبغضي في القراءة الكتاب على كل حال أنا لا أستطيع أن أتكلم عن جميلة دول أصغير الكلام عليه كثير. وأنا أن الاتجاه العام السائد بين الموحدين في هذا العلم هو رب البدع والضل، لكن الأخبار عن جنات الدين كان من الأخبار التي نسيقت عن جناد الدين الأرذاني كان بعضها من المسلمين وبعضها من الصارم، وكثير من الأخبار التي نسيقت على جناد الدين الأرذاني فيها الدلال التي نسيقت من بعض النصارى، يعني القضاء كم هو القضاء النصارى الدلال النصارى. أنا في حال من لا يعظم مجدياً، من مجدي. وااا لا يحتاج إلى دراسة مستقلة بعد الآن في الأسر. ثم حال من لا يكشفه كان رحمه الله محمد محمد جزيل. ثم كذلك الآن من محمد كتب. ثم كذلك الشباب الشغل يومين إلى أنه دار من حرق. وأمر فتحت الأم هذا الشاب. هذا كل ذلك. هذا كل حال من لا يستطيع أن يذكر تفتيت بالنسبة لشخص جريء مغرم على حالة ما. لكنه هو امي جديد لن نرى في حياته اثرا بأثار به الصلاة الحمد لكن يتأثر به بعد اغاية الامين اللي يهتده بالدعوة لدعوة محمد وهو محمد رشيد ريضا فهو كان تبنيه محمد عبد وهو تبنيه محمد رشيد محمد وفقا فيه محمد انه تأثر من بعد دعوة الشيخ محمد وقابل احفاظه قابل الشيخ عبد اللطيف من الرحمن الحسن اللي هو والد تنويد صاحب كفه المجيب وقابل ان ان كانت نصف انتتعرف من سيقه على رئي الشيء وعن فتاكتا تغيرت كثير من اشكال الى الحق تغير وحكا نزلنا يقول بانهم مجيب اوه يا اوه اصعب اللي اصعب اللي اصعب لكني نصعب ماني حيلي اللي اصعب من رجعوا الى ديون المملكه الاصلاحيه على المصيد يقولون على كيف نجم نجمع بين مثل صحيح العقيده السليمه ونظام التوفي صحيح من رجعوا الى ان صحيح باست الحمد لله قضاء التشريع من في سير دي مولي يقولوا يحبوا يقدموا كل التحكيم الى الشخصات لهم مولى الحاكم وهي مخافه على العباد اذا لم نسمح بقاعده لهذا عقد التشريع فلن يكون النظام صحيحا لا والله الصلاة كلها مستحبة وهذا كل شيء من خمر ونحن كلنا واحد. هذا صحيح واحد ولا واحد. في طريقة وطريقة توحيد صحيح ونقول كل التوحيد يعني توحيد المعارف إذا توحيد هذا الطلب توحيد لا لا فعلي توحيد لا لا فعلي نفسه. فالأساس الحقيقة أن تكمل كل واحد ونروح توحيد هذا ماش. ولي التوحيد صداق. هذا هو النك. المعاقبته يتكلم عن المقرأة الأفتالية نعرفه هالأصل هو المدح الشخص بطوله اللحظ أو اللحظ اللحظ نسأل الله تعالى نعم نحن بعض من الإجارات لشيخ الإسلام وخيطة الله عبد الله عبد الله رحمة الله اللي هي أنه كل ما تتمنى إن شاء الله في هذا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم تتش مش في الشبهات. يعني ما ما بتتش الشبهات أي كشف شبهات في المشركين أو في دغنيش في يوم محمد صلى الله عليه وسلم ان هي القبوريه ودار القبور واجواد بضاعات الشرك وما نشوفها في اي منص تمام رحمه الله يعني معنا بنطالب الحق وننحه أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه سبحانهه بالعبادة ما معنى العبادة؟ حطاها العبادة أطراعه حطاها وهي الوهية؟ التوحيد الوهيد هو الوهية؟ ما معنى الوهية؟ ما هي الوهية؟ العبادة صبحنا في الخارجة صبحنا واسترجعنا من فأي هي عبادتي؟ والدين الرسل الذي أبصده الله به العبارة فأول النوح حلال السلام فلا يعني هل آدم نبي كان نبيا؟ <تصفيق> نعم كان نبيا لكنه ربط الرسل كان نبيا لكنه ربط الرسل نعم فأول النوح حلال السلام أبصده الله لأخير لما غلط الخارجين يبقى سواء ولغوت وعطن وهؤلاء كما تعلمون في الحديث في صحيح من الكلام ابن عباس وهم كفر لكنهم في حسنين مرهلة صحيح ؟ ان هؤلاء رجال صالحون انهم ماتوا نصدوا على قبورهم العبادين فهم صالحون الغال حببوا الصالحين اسماء رجال كما تعلمون هو محمد صلى الله عليه وسلم كثروا صلوا هؤلاء صلاحي، أرسل الله الى الناس يتعبدون وحجون، وهم من راجش الكل يتعبدون، هم من وكانوا داير في التحمص والعبادة، وإن عبادتهم الحج وإن عبادتهم منهم كان يتورط الله يدخلهم أو يتعبد اكتياب المعاصي، لكن سماه الحبس، يسألونها أو كانت صلاة الجبل عند الجبل عند الجبل من مكان وطلبيه. فكانوا يعبدون ويقربوا ال ال ال الزبالة وإحوا ما شنو؟ أشهد أن لا إله إلا الله وتعبدون الحجوج وتسببون وتقعون الله كفيراً ولكنهم يتقعون معه غيره ولكنهم قدروا بعض المخلوقات نساء بينهم بدون الله ركبوها يريدون التقرب إلى الله يريدون شفاعة الله إذا ما يقصدون هم من العبادة بمعنى يقولون من الله والدار هم فقط من هنفل من شباير ان هنه اهل عاصية واهل المعاصلة ونبغي ان يقتربوا من حضرة القدس المنزلها عن النقاع الاسفل ونبغي ان يجعلوا الوصير لي... ليتخذوا شفيعا امد الله ان يقبلهم ويقتربهم نقولون يريدون من التقرب الى الله ونريد من رمنده مثل الملائكة العيسى هؤلاء الشفاعات في الملائكه زادنا الملائكه وعيسى عليه السلام ومريم والقاسره غيرهم الصالحين في دعاء الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين ابينا وهو يسره طبعا في الحديث الصحيح ان ربنا في الصباح بهذه اليوم أصبحنا على من الإسلام على فكرة أعلى فكرة الإسلام وكيفة الإخلاص ودين المدينة محمد صلى الله عليه وسلم وملة هذه ومراهن كلمة والدين كالإيمان الإسلام ويجتمع الصرقة ويجتمع الصرقة والوقت قباقة علينا فلابد أن أخشها في جنسة البقاء إلا يسأل أموركم من الأسئلة شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا أمني دائم نخذ الأذر الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دخول الشيخ محمد أنا أبو عبد الله رحمه الله تعالى كشفها. وقصد بالأوان تشوف شو هات البدلات على نصائح. لأن الموحدين أعلنوا أن عبادة الطبور بجائر هو شر، فاشترط أهل الطبور لكون الرجل مشركا ويستحق أن يسمى عابد وثن وعابد قبر وأن يعتقد في القبر النفع والضحف أن بكونه يجب له يطلب منهم الدعاء أو يستغيث به فإن هذا لا يسمى شك فهم ماذا؟ اشترط أن يعتقد الطالب الطائع المستغيف التاجد اشترط فيه أن يعتقد في هذا القضاء النفع والبر وهم نقول أننا لا ننسب النفع والبر لا ننسب التصرف لا ننسى كل رف الأحياء والرماة لا أضع وما إلا لله وأما هؤلاء هذه القبور فإننا نعبدها أو نقبل ولا نعبدها. بل نطلب منها ونستغيث بها أن تقربنا. وعلى <تصفيق> ذلك بأمور أخلاقية. وبحثوا عن بعض الحديث، الدعية والموضوع، و... وحملوها على هذه المعاني الاستغاثة في الخبور أو جواز الاستغاثة الأولي أو جواز الاستغاثة النبوي صلى الله عليه وسلم. على أن هذه الاستغاثة لا تسمى عبادة. الاستغاثة عندهم ما أبلغها. شيء آخر تجنبه. أمور عقلية كما قلنا منها أننا من أصحاب معاصر وذنوب لا ينبغي أن نتقرر إلا الله بذنوبنا ومعاصينا ينظري أن يكون بيننا وذين الله وصائف من الحجة الكذارية بعض الحديث الصحيحة ولكن حملوها على غير مقامها حملوها على غير مقامها فإذا منحجد هؤلاء في أصلها مخالفة للنص وهو من قبيل اكتباء المتشابه وترك المحكم إذ أما المحكم يقول أن الدعاء عبادة قوله قل الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة هذا حقا منصحيح هناك حديث وإن كان في ضعف الدعاء نقل عبادة هذا المحكم الله عز وجل قال وقال ربكم دعوني أستجب لكم إنا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فتم العبادة دعاء وتم الدعاء أيضاً هؤلاء القبوريون قالوا هل كل نحن نستفيد المريض يستفيد بالطبيب والجائع يستفيد من صاحب المال ويدعوه ويطلب منه ويستأله فلماذا ليس من مشتري؟ قالوا الذي لو أنك أنت أو رجل تردد فيه ألا تستفيد؟ برجل بردل مرة لينفذك تقول نعم أستخدمين فقال هل هذه الاستغاثة أعجادة؟ فكيف تسمونها الاستغاثة أعجادة؟ وهذا العثيث هذه الضرعات وهذه الأباطير الزبعية فظهر عند أهل الملة والدين لذلك هناك نص الحقيقة لبن يعني أني حدنا أقرره لكم في التشاوى بجلس يقول حتى لا نستغرب ان يظهر الشرك في امة محمد صلى الله عليه وسلم لان ما زال الناس يستغربون ان يظهر الشرك في امة الاسلام كأن امة الاسلام مبرأة عن الشرك الذي وقع فيه الامم السابق على الرغم ان هذه الامة ستدخل كل ما دخل فيه الامم السابق يقول من تنية رحمه الله تعالى ان كثيرا من الداخلين في الاسلام حتى من المشهورين بالعلم والعبادة والإمارة مشهورين بالعلم والعبادة والإمارة قد دخل في كثير من كفر الطوائف الكثير يعظمهم ويرى تحكيم ما قرروه من القواعد ونحو ذاته وهؤلاء كفروا في المستأخرين وربس الحق الذي جاء به الرسل بالباطل الذي كان عليه أداؤه والله تعالى يحب تمييز الخبيثة من الصيب والحق من الباطل فيورق أن هؤلاء الأصناق منافقون أو فيهم نفاق وإن كانوا مع المسلمين فإن كون الرجل مسلما في لا يمنع أن يكون منافقا في الباطن، فإن المنافق كلهم أو كلهم مسلمون في الظاهر والقرآن قد بيّن صفاتهم وأحكامهم وإذا كانوا موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عزة الإسلام مع ظهور أعلام النبوة ونور الرسالة فهم مع بعض بعدهم عنهما أشدوا وجودا لا فيما هو سبب النفاق هو سبب الكفر ما هو سبب الكفر؟ قال وهو المعارف لما جاء فيهم فإذا هذه فتنها أطابت الناس وقع فيها وغريب أنه العوام يسارعوها في الكفر في القبور والمتجاة إليها وعدم الاستفاف إلى مقاوة الشرية وأحكامها وإلى معاني التوحيد لجاءة في الأنبياء فهذا أمر مشهور عن الحوامل والجهل لأن أبعد الناس عن النبوة وأبعد الناس عن معرفة الحق لجاءة في الأنبياء لكن الأغرب من ذلك أن يزعم من هذا الباطل أنه حق منه يتصدى إلى العلم والدين هنا اذا تعبوا من المصيره او سبب الذي يطعن فيه الاوام يجد من العلماء من يبرر هذه الافعال او يسرها ويدبسها بالباطل او يدبسها الحق وهي في حقيقتها باطل سنقر لكم هذه الشبهات التي قالها اهل البدع او الرد وخلال فتره عليا من قبل الشيخ عبد الله بن الله وقد تكلمها سابقا المميزة الشيخ أنه حاول أن ينزل هذه الردود العظيمة إلى منزلة درجة الأعوام ليصموها ويصقروها فالذلك لم يكن حجاجه معهم حجاج العلم والمناقشة في كل نقطة ولكن كان منهجه هده سوف الأدلة والإكتار منها لأنه إذا كفرت الأدلة وبيّن أن هذه الأدلة قد شاعت وانتشرت ولا يوجد المعارض لها فإذا يستقر في نفس العام والمقلد. أن غيرها باطل فالذلك كان عادته عليه رحمه الله أن يكثر من ذكر الحديثة ومع تقديمة بسيطة أو لنقل تقديم يسير منه في نقاش أهل العلم وهذا سنراه الآن إن شاء الله خلال صراءتنا لهذه الرسالة ويعمل أكثر لحضنها يقول الشيخ عليه رحمه الله بسيطان الرحمن الرحيم سعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وقلنا هذه الكلمة هي رب على من؟ رب على المتكلمين القائلين بأن التوحيد هو ما هو التوحيد عندهم؟ هو صفة ذات وهو القائلين بأن التوحيد هو توحيد الله ذاتا وصفاتا وأطعالا وهم يظن أنه من قال بهذا التوحيد فهو الموحد وإن أثر بعد ذلك ببعض الأعمال فإنها لا تستماشية فمن أثبت أن الله عز وجل في واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أسعاله فهو الموحد ولا يستفت إلى توحيد العبادة وهو صفة ترحيد الإلهية وهو صفة استحقاق قلنا أن ترحيدة الربوبية هو صفة ذات الربوبية هي صفة الثلاثة الإلهية صفة الاستحقاق أي حق الله على العبيد ان يوحدوه بماذا باعماله وان توحيد الربوبيه فهو توحيد الله بماذا باعماله الادبيه هو توحيد الله بافعالنا والربوبيه وتوحيد الله بافعال التوحيد دي جاءت للانبياء وضهرت في اصول يعني هو توحيد الله هو مطلوب التوحيد يتعلق بال وهو ان وحده بالنطق ويوحده بالولاء والبراء هو حدود ماذا؟ الحكم والتكبير، صواب؟ اللي هي تضيق التنينه التوحيه او تغلو الاباده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ااا <تصفيق> التوحيه معناها ماذا؟ العباده او الالوهيه معناها الالعباده، صواب؟ او التعذيب. وكما قال عليكم السلام ورحمه الله تعالى قال ربنا سبحنا وعليكم السلام ورحمه الله تعالى يقول سبحنا واسترجعنا من تالوه يعني من عبادتي سبحنا واسترجعنا من أدوه أي من عبادتي فلذلك الإلهية هي التي نصبوبا من العباد في أوائل مقاصد ذات الأنبياء فذلك ما, ي... ما لا ما يعتبر رجل موحدا إذا قال لا رب إلا الله لا يعتبر موحدا لأنه لأن هذا التوحيد كانت تقول به طوائف كثيرة من أهل الشبك ولم يمنعهم أو لم يمنعهم القول بهذا القول لم يمنع الأنبياء من أن يسموهم ماذا مشركين كفار؟ ولئن سألتهم من سما سماة ولائن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ لا, يقولن، لا يقولن الله. يقولون الله. ثم يثبت لله أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المتفرغ ويثبت لله عز وجل الألوه كذا. واضح؟ التهير من الصلاة ومع ذلك هم مشركون لماذا؟ لان في عبادتهم بغير الله يصرفون مقاصد التي تسمى عباده بغير الله سبحانه وتعالى من هذه التي يسمى عباده امور كثيرة منها ما كان يسمى نسوكان مثل الصلاة، الصوم، الذكاء، الحج، النذر، الابدعاء والنحر، الربح وغيره فان هذا كله يسمى نسوكان وهناك كذلك الولاء الولاء لله سبحانه وتعالى والبراءة والعداء لأعداء الأنبياء ولأعداء الله سبحانه تعرف هذا من العبادة وهو مشركم لأنه لم يوحد الله عز وجل بأن أفرده بوجه أفرد الله هو الوجه وكذلك ثم كذلك مشرك إذا فحاشم إلى غير كتاب الله سبحانه إلى غير الله سبحانه وتعرفه. فهذا كلها تسمى إبادة. ولا عبادة ولا نقول ان نختلا عبادة والتحاكم لغير الله تلا تسمى عبادة نسمى الصلاة مسكا مسكا ونسمى التحاكم لغير الله ثلاثة عبادة وفلنسك عبادة والتحاكم لله ولكتابه عبادة لماذا؟ لان العبادة لا معناها لغة الطاعة عبد فلان عبد يعني ماذا؟ طائع خاضاء مُنتَسِم، وهذا هذا معنى العبد. برياليك العرب تقول قريباً كل معبد. أو لماذا أنا معبد؟ أي عبد لله، عبد لله للمتهم، عبد لله لماذا؟ للمسير عليه. طيب، نحن عبدنا الله، وعبدنا انفسنا لله. حتى يصير علينا ماذا؟ حكمه. حتى يسير علينا ماذا؟ حكم الله اي امره امره وحكم الله عز وجل ماذا؟ اما ان يكون حكما شرئيا وانا ان يكون حكما قدريا ولوالك من اسماء الله ماذا؟ الحسن من اسماء الله عز وجل ماذا؟ الحسن ما هو مقتضيات هذا الاسم اي ان يكون نحن نعلم ان اسماء الله ليست الفابا مجردة كما قلنا ولكنها حفاظ ولذلك تنيت باسماء الاسماء لماذا يسمى الله حفاظ لانها صفات بخلاف اسماء البشر فقد يسمى الرجل جميل وهو قدس وقد يسمى حسن وهو جميل و... وقد يسمى ح... نعم كريم وهو بخيل فلكن الله عز وجل أسماؤه ماذا صفات من أسمائه الخدوس فهو منزه مقدس من أسمائه الرحيم ومن صفاته أنه يرحم عباده وابس فلذلك من أسمائه الحكم ماذا من صفاته أنه حاكم على بما يحكم عليهم بالحكم القدر والحكم الشرعي ما هو نصيب المؤمن بالنسبة الى الحكم القدري ما هو نصيبه فيه نفجنوا على هذا ما هو نصيب المهم بالنسبة الى الحكم الشرعي ان يمتثي له الحكم الشرعي ما هو نصيب المؤمن فيه اذا حكم الله امرا ان يمتثي له ظاهرا فقط ان باطلا وظاهرا باطن ولا ظاهرًا أم دون الباطن أم باطن دون الظاهر أنت أم لا؟ بدل الامتحالي الظاهر والباطن معًا، بدل الامتحالي الظاهر والباطن معًا. فإذا امتثل الظاهر دون الباطن فهذا النفاق، وإذا امتثل في الباطن دون الظاهر فهذا الزنديق. طالب، اذا قال انا مؤمن في باطني ولكن يمتثل في الخارج فهذا تجذب تجذبه القرآن. فضل. وبيّن انه كذبا لا يمكن للرجل ان يكون مؤمنا في الباطل الا ويكون علامة صدق ايمانه وامتصاله في باطله ان ينقاد ظاهره واخن لذلك حق الله علينا بالنسبة من الحق الشرعي ان نتسلم ونتسلم تسليما الحكم القدري اولا ان نرضى ولكن الرضا لا يعني الخضوع في الحكم الشرعي الحكم الشرعي ان نرضى فما معنى الرضا فهو نرضى ونخضع له ونمتثل هو نسلم له لكن القضاء الشرعي الكوني هل يجب علينا ان نخضع له بمعنى ان مستسلم له ما رأيكم اذا كان منا هو حسن في حقنا وكله حسن والقدر قد يكون غنى وقد يكون فقرا لكن الغنى حسن في حقنا من دوح حقنا بخلاف الفقر والصحة حسن في حقنا ولكنه في الحقيقة الفقر والزنى حسن من جهة ذاته لان الشرق ليس اليك